وكذلك في حلقة غد إن شاء الله يقول رحمه الله تنبيه يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان الأول ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فيقال ما وجه تعذيبه ببكاء غيره إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره السؤال الثاني ايجاب دية الخطأ على العاقلة فيقال ما وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر والجواب عن الأول هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين الأول أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه كما قال طرفة بن العبد في معلقته إذا ميت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب ابنه معبدي لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه فتعذيبه بسبب ايصائه بالمنكر وذلك من فعله لا فعل غيره الثاني أنه يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه لأن إهماله نهيهم تفريط منه ومخالفة لقوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا فتعذيبه إذن بسبب تفريطه وتركه ما أمر الله به من قوله قووا أنفسكم الآية وهذا ظاهر كما ترى وعن الثاني بأن إيجاب الديه على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل ولكنها مواساه محضة اوجبها الله على عاقلة الجاني لأن الجاني لم يقصد سوءا ولا إثم عليه البتة فأوجب الله في جنايته خطا الديه بخطاب الوضع وأوجب المواساه فيها على العاقلة ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه كما أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأا كأبي حنيفة وغيره أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس وجعل أهل كل ناحية يدا وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب احدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين بينها في آخر سورة طاها بقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزع وأشار لها في سورة القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وقوله جل وعلا ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل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 أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة الآية إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم نكتفي في هذه الليلة بما مضى ولنا بقية حديث حول أهل الفترة نستكمله في الحلقات القادمة إن شاء الله